بسم الله الرحمن الرحيم الشريف التاسع والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تتمة سورة قاف أفعينا بالخلق الأول يقال عي بالأمر إذا لم يعرف علمه والخلق الأول خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة وقيل يعني خلق آدم وقيل خلق السماوات والأرض والأول أظهر ومقصود الآية الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث والهمزة للإنكار بل هم في لبس من خلق جديد أي هم في شك من البعث وانما نكر الخلق الجديد لانه كان غير معروف عند الكفار المخاطبين وعرف الخلق الاول لانه معروف معهود ولقد خلقنا الانسان يعني جنس الانسان ومعنى توسوس به نفسه تحدثه نفسه في فكرتها وذلك اخفى الاشياء وقيل يعني ادم ووسوسته عند اكله من الشجره والاول اظهر واشهر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو عرق كبير في العنق وهما وريدان عيمين وشمال وهذا مثل في فرط القرب والمراد به قرب علم الله واطلاعه على عبده وإضافة الحبل إلى الوريد كقولك مسجد الجامع أو يراد بالحبل العاتق إذ يتلقى المتلقيان يعني الملكين الحافظين الكاتبين للأعمال والتلقي هو تلقي الكلام لحظه وكتابته والعامل في إذ نحن أقرب وقيل مضمر تقديره ذكر واختاره ابن عطية عن اليمين وعن الشمال قعيد أي قاعد وقيل مقاعد بمعنى مجالس ورده ابن عطية بأن المقاعد إنما يكون مع قعود الإنسان والقاعد يكون على جميع هيئة الإنسان وإنما أفرده وهما اثنان لأن التقدير عن اليمين قاعد وعن الشمال قاعد من المتلقيين فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه وقال الفراء لفظ قاعد يدل على الاثنين والجماعة فلا يحتاج إلى حذف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد العتيد الحاضر وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مقعد الملكين على الشفتين قلمها اللسان ومدادها الريق وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جميع أعمال العبد ولذلك قال الحسن وقتادة يكتبان جميع الكلام فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك وقال عكرمة إنما تكتب الحسنات والسيئات لا غير وجاءت سكرة الموت بالحق أي بلقاء الله أو فراق الدنيا وفي مصحف عبد الله بن مسعود وجاءت سكرة الحق بالموت وكذلك قرأها أبو بكر الصديق وإنما قال جاءت بالماضي لتحقق الأمر وقربه وكذلك ما بعده من الأفعال ذلك ما كنت منه تحيب أي تفر وتهرب والخطاب للإنسان سائق وشهيد السائق ملك يسوق، وأما الشهيد فقيل ملك آخر يشهد عليه وهو الأظهر وقيل صحائف الأعمال وقيل جوارح الإنسان لقد كنت في غفلة من هذا خطاب للإنسان الذي يقتضيه قوله كل نفس يريد أنه كان غافلا عما لقي في الآخرة وقيل هو خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي كنت في غفلة من هذا القفص وهذا في غاية الضعف لأنه خروج عن سياق الكلام فكشفنا عنك غطاءك قيل كشف الغطاء معاينته أمور الآخرة فبصرك اليوم حديد أي يبصر ما لم يبصره, ما لم يبصره قبل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس نيام فإذا ما تنتبهوا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القرين هنا الشيطان الذي كان يغويه وقيل الملك الذي يتولى عذابه في جهنم والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعد ولقوله نقيض له شيطانا فهو له قرين ومعنى قوله هذا ما لدي عتيد أي هذا الإنسان حاضر لدي أعتدته ويسرته لجهنم وكذلك المعنى إن قلنا إن القرين هو الملك السائق وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لدي حاضر ويحتمل أن يكون ما في قوله ما لدي موصوفة أو موصولة فإن كانت موصوفة فعتيد وصف لها وإن كانت موصولة فعتيد بدل منها أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف وما هي خبر المبتدأ على هذه الوجود ويحتمل أن يكون عتيد الخبر وتكون ما بدلا من هذا أو منصوبة بفعل مضمر القيا في جهنم الخطاب للملكين السائط والشهيد وقيل إنه خطاب لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة ثم أبدل منها ألف أو على أن يكون معناه ألقي ألقي مثنى مبالغة وتاكيدا او على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم. خليلي وصاحبي وهذا كله تكلف بعيد ومما يدل على أن الخطاب لاثنين قوله فألقياه في العذاب الشديد مناع من للخير قيل مناع من للزكاة المفروضة والصحيح العموم مريب شاك في الدين فهو من الريب بمعنى الشك الذي جعله يحتمل أن يكون مبتدأ وخبره فألقياه وأدخل فيه ألفا لتضمنهم على الشر أو يكون بدلا أو صفة ويكون فألقياه تكرارا للتوقيت قال قرينه ربنا ما أطغيت القرين هنا شيطان الذي وكل به في الدنيا بلا خلاف ومعنى ما أطغيته ما أوقعته في الطغيان ولكنه طغى باختياره وإنما حذف الواو هنا لأن هذه جملة مستأنفة بخلاف قوله وقال قرينه قبل هذا فإنه أطف لا تختصم لدي خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين ما يبدل القول لدي أي قد حكمت بتعذيب الكفار فلا تبديل لذلك وقيل معناه لا يكذب أحد لدي لعلمي بجميع الأمور فالإشارة على هذا إلى قول القرين ما أطغيت وتقول هل من مزيد الفعل مسند إلى جهنم وقيل إلى خزنتها من الملائكة والأول أظهر واخترفا هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بنسان الحال والأظهر أنه حقيقة وذلك على الله يسير ومعنى قولها هل من مزيد أنها تطلب الزيادة وكانت لم تمتلك وقيل معناه لا مزيد أي ليس عندي موضع للزيادة فهي على هذا قد امتلأت والأول أظهر وأرجح لما ورد في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يلقي فيها الجبار قدمه وفي الحديث كلام ليس هذا موضعه والمزيد يحتمل أن يكون مصطرا كالمحيض أو اسم مفعول فإن كان مصطرا فوزنه مطعل وإن كان اسم مفعول فوزنه مفعول وأزلفت الجنة أي قربت ثم أكد ذلك بقوله غير بعيد لكل أواب أي كثير الرجوع إلى الله فهو من آب يؤوب إذا رجع وقيل هو المسبح لله من قوله يا جبال اوبي معه حفيظ أي حافظ لأوامر الله فيفعلها ولنواهيه فيتركها من خشي الرحمن بالغيب أي اتقى الله وهو غائب عن الناس فالمجرور في موضع الحال ومن خشي بدل أو مبتدا فإن قيل كيف قرن بالخشية لسم الدال على الرحمة فالجواب أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على من يخشى الله لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه قال ذلك الزمخشري ويحتمل أن يكون الجواب عن ذلك أن الرحمن صار يستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة كقولنا الله ولدينا مزيد قيل معناه النظر إلى وجه الله كقوله الحسنى وزيادة وقيل يعني ما لم يخطر على قلوبهم كما ورد في الحديث مما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه أنه قال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هم أشد منهم بطشا، الضمير فيهم للقرون المتقدمه وفي منهم لكفار قريش، فنقضوا في البلاد أي طافوا فيها وأصله دخولها من أنقابها أو من التنقب عن الأمر بمعنى البحث عنه هل من محيص أي قالوا هل من مهرب من الله أو من العذاب لمن كان له قلب أي قلب واع يعقل ويفهم أو ألقى السمع وهو شهيد أي استمع وهو حاضر القلب وما مسنا من لغوب اللغوب الاعياء والتعب فاصبر على ما يقولون يعني كفار قريش وغير وغيرهم وسبح بحمد ربك يحتمل أن يريد التسليح باللسان أو يريد الصلاة وقد ذكر الزمخشري فيه الوجهين وقال ابن عطية معناه صل بإجماع من المتاولين وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس فقبل طلوع الشمس الصبح وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاء وقيل هي النوافل وأذبار السجود قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما الركعتين بعد المغرب وقال ابن عباس هي النوافل بعد الفرائض وقيل الوتر واستمع معناه انتظر فهو عامل في يوم ينادي على أنه مفعول به صريح وقيل المعنى استمع لما نقص عليك من أهوال القيامة فعلى هذا لا يكون عاملا في يوم ينادي فيوقف على استمع والأول أظهر يوم ينادي المنادي من مكان قريب المنادي هنا إسرافيل الذي ينفق في الصور وقيل إنما وصفره بالقرب لأنه يسمعه جميع الخلق وقيل المكان صخرة بيت المقدس وإنما وصفها بالقرب لقربها من مكة، وقيل لقربها من السماء، لأنها أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا وهذا ضعيف. يوم الخروج يعني خروج الناس من القبور، ويوم تشقق العامل في هذا الظرف معنى قوله حشر علينا يسير. أو هو بدل مما قبله وما أنت عليهم بجبار أي بقهار تقهرهم على الإيمان كقوله لست عليهم بمسيطر وقيل إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم رؤوف بهم غير جبار عليهم وهذا أظهر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد كقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم لأنه لا ينفع التذكير إلا من يخاف تورة الزاريات والزاريات ذروة هي الرياح تذر التراب وغيره ومنه قوله تعالى تذروه الرياح وانتصب ذروة على المصطرية فالحاملات وقرة هي السحاب تحمل المطر والوقر الحمل وهو مفعول به فالجاريات يسرى هي السفن تجري في البحر وإعراب يسر صفة لمصطر محذوف ومعناه بسهولة فالمقسمات أمرا هي الملائكة تقسم أمر الملكوت من الأرزاق والآجال وغير ذلك وأمرا مفعول به وقيل إن الحاملات وقراء السفن وقيل جميع الحيوان الحامل وقيل إن الجاريات يسرى السحاب وقيل الجواري من الكواكب والأول أشهر وهو قول علي بن أبي طالب إنما توعدون لصادق هذا جواب القسم ويحتمل تعدون أن يكون من الوعد أو من الوعيد والأظهر أنه يراد به البعث في الآخرة وهو يشمل الوعد والوعيد وإن الدين لواقع الدين هنا الجزاء وقيل الحساب والسماء ذات الحبك أي ذات الطرائق مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبت عليه الرياح وكذلك حبك الزرع وهي الطرائق التي فيه وقيل الحبك النجوم وقيل زينة السماء وقيل حسن خلقتها وواحد الحبك حباك أو حبيكه إنكم لفي قول مختلف يحتمل أن يكون خطابا لجميع الناس لأنهم اختلفوا فمنهم مؤمن ومنهم كافر ويحتمل أن يكون خطابا للكفار خاصة لأنهم مختلف. فقال بعضهم ساحر وقال بعضهم كاهن وقال بعضهم شاعر يؤفك عنه من أفك معنى يؤفك يصرف والضمير في عنه يحتمل أربعة أوجه أحدها أن يكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو للقرآن أو للإسلام والمعنى يصرف عن الإيمان به من صرف أي من سبق في علم الله أنه مصروف الثاني أن يكون الضمير لما توعدونه أو للدين والمعنى يصرف عن الإيمان به من صرف الثالث أن يكون الضمير للقول المختلف والمعنى يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام من قضى الله بسعادته وهذا القول حسن إلا أن عرف الاستعمال في أفك ويؤفك إنما هو في العرف من خير إلى شر وهذا من شر إلى خير الرابع أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون عن سببية والمعنى يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان قتل الخراصون دعاء عليهم كقولهم قاتلك الله وقيل قتل بمعنى لعنى قال ابن عطية واللفظ لا يقتضي ذلك وقال الزمخشري أصله الدعاء بالقتل ثم جرى مجرى لعنى وقبحة والخراصون الكذابون وأصل الخرص التخنين والقول بالظن والإشارة إلى الكفار وقيل إلى الكهان والأول أظهر الذين هم في غمرة ساهون الغمرة ما يغطي عقل الإنسان وأصله من غمرة الماء والمراد به هنا الجهلة والغفلة عن النظر يسألون أيان يوم الدين أي يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد والاستخفاف يومهم على النار يفتنون هذا جواب عن سؤالهم ومعنى يفتنون يحرقون ويعذبون ومنه, ومنه قيل للحرة فتين لأن الشمس أحرقت حجارتها ويحتمل أن يكون يومهم معربا فيه مضمر تقديره يقع ذلك يومهم على النار يفتنون وأن يكون مبنيا لإضافته إلى مبني وعلى, وعلى هذا يجو يجوز أن يكون في موضع نصب بالفعل المضمر حسب ما ذكرنا أو في موضع رفع والتقدير يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم أي يقالوا لهم ذوقوا حرقتكم آخذين ما آتاهم ربهم يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربهم من الخيرات والنعيم وقيل المعنى آخذين في الدنيا ما آتاهم ربهم من شرعه والأول أظهر وأرجح لدلالة الكلام عليه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الهجوع النوم وفي معنى الآية قولان أحدهما وهو الصحيح أنهم كانوا ينامون قليلاً من الليل ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتضرع والدعاء والآخر أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلاً ولا كثيرة، ويختلف الإعراب باختلاف المعنيين فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه الأول أن يكون قليلاً خبر كانوا وما يهجعون فاعل بقليلا لأن قليلا صفة مشبهة باسم الفاعل وتكون ما مصطرية والتقدير كانوا قليلا هجوعهم من الليل والثاني مثل هذا إلا أن ما موصولة والتقدير كانوا قليلا الذي يهجعون فيه من الليل والثالث أن تكون ما زائدة وقليلا ظرف والعامل فيه يهجعون والتقدير كانوا يهجعون وقتا قليلا من الليل والرابع مثل هذا إلا أن قليلا صفة لمصدر محذوف والتقدير كانوا يهجعون هجوعا قليلا وأما على القول الثاني ففي الإعراب وجهان أحدهما أن تكون ما نافية وقليلا ظرف والعامل فيه يهجعون والتقدير كانوا ما يهجعون قليلا من الليل والآخر أن تكون ما نافية وقليلا خبر كان والمعنى كانوا قليلا في الناس ثم بتدأ بقوله من الليل ما يهجعون وكل الوجهين باطل عند أهل العربية لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فظهر ضعف هذا المعنى لبطلان أعرابه وبالأسحار هم يستغفرون أن يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم والأسحار آخر الليل وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يقول في الثلث الأخير من الليل من يستغفرني فأغفر له وقيل معنى يستغفرون يصلون وهذا بعيد من اللفظ وفي أموالهم حق للسائر والمحروم الحق هنا نوافل الصدقات وقيل المراد الزكاة وهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة وقيل إن الآية منسوخة بالزكاة وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخة إنما يكون مع التعارض ولا تعارض بين الزكاة والنوافل وتسمية النوافل بالحق كقوله حقا على المحسنين وإن كان غير واجب وقال بعض العلماء حق سوى الزكاة ورجحه ابن عطية واختلف الناس في المحروم حتى قال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم وقيل المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم وقيل الذي اجيحت ثمرته وقيل الذي ماتت ماشيته وقيل هو الكلب وهذه أمثلة والمعنى الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله المال بأي وجه كان وفي أنفسكم إشارة إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعبر وقد قال بعض العلماء فيه أن فيه خمسة آلاف حكمة وقال بعضهم الإنسان نسخة مختصرة من العالم وفي السماء رزقكم وما توعدون معنى في السماء رزقكم المطر وقيل القضاء والقدر ويحتمل أن يكون ما توعدون من الوعد والوعيد والكل في السماء ولذلك قيل يعني الجنة والنار وقيل الخير والشر إنه لحق هذا جواب القسم والضمير لما تقدم من الآيات أو الرزق أو لما توعدون مثل ما أنكم تنطقون أي حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه وما زائده وقرئ مثل بالنصب والرفع فالرفع صفة لحق والنصب على الحال من حق أو من الضمير المستتر فيه أو صفة لحق وبني لإضافته إلى مبني أو لتركيبه مع ما فيصير نحو أينما وكلما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيم والتهويل وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين جاءوا ليبشروه بالولد وبإهلاك قوم لوط ووصفهم بالمكرمين لأنهم مكرمون عند الله ولأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم لأنه خدمهم بنفسه وعجل لهم الضيافة والعامل في إذ على هذا المكرمين ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره هذكر، فقالوا سلامة نصب هذا لأنه في معنى الطلب وهو مفعول بفعل مضمر ورفع الثاني لأنه خبر تقديره أمر سلام وهذا على أن يكون السلام بمعنى السلام إن كان بمعنى التحية فإنما رفع الثاني ليدل على إثبات السلام فيقول قد حياهم بأكثر مما حيوا وينتصب السلام الأول على هذا على المصطرية تقديره سلمنا عليك سلاما ويرتفع الثاني بالبتداء تقديره سلام عليكم قوم منكرون أي لم يعرفهم قال ألا تأكلون يحتمل أن يكون ألا حظا على الأكل أو تكون الهمزة للإنكار دخلت على لا النافية فأوجس منهم خيفة إنما خاف منهم لما لم يأكلوا وبشروه بغلام عليم هو إسحاق عليه السلام لقوله فبشرناها بإسحاق في صرة أي صيحة وذلك قولها يا ويلة أألد وأنا عجوز وهو من صر القلم وغيره إذا صوت وقيل معناه في جماعة من النساء فسكت وجهها أي ضربته حياء منهم وتعجبا من ولادتها وهي عجوز وقالت عجوز عقيم تقديره قالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد أو تقديره أتلد عجوز عقيم قال فما خطبكم أي ما شأنكم وما خبركم والخطب أكثر ما يقال في الشدائد قالوا انا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعني قوم سيدنا لوط وقد ذكرنا الحجارة ومسومة في هود فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين الضمير المجرور لقرية قوم سيدنا لوط لأن الكلام يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرها والمراد بالمؤمنين لوط وأهله أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من العذاب الذي أصاب أهلها ووصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم جمعوا الوصفين وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان في الأحزاب وفي موسى معطوف على قوله وفي الأرض آيات للموقنين أو على قوله وتركنا فيها آية فتولى بركنه معنى تولى اعرض عن الإيمان وركنه سلطانه وقوته وقالوا ساحر أو مجنون أي قالوا إن موسى ساحر أو مجنون فأو للشك أو للتقسيم وقيل بمعنى الواو وهذا ضعيف ولا يستقيم هنا وهو مليم أي فعل ما يلام عليه يعني فرعون الريح العقيم وصفها بالعقم لأنها لا بركة فيها من إنشاء المطر أو إلقاح الشجر كالرميم أي الفان المنقطع والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذن للريح أن تهلك وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فيه قولان أحدهما أن الحين هي الثلاثة الأيام بعد عقرهم الناقة والآخر أن الحين من بعد ما بعث صالح عليه السلام إلى حين هلاكهم وعلى هذا يكون فعة مترتبا بعد تمتعهم وأما على الأول فيكون إخبارا عن حالهم غير مرتب على ما قبله فأخذتهم الصاعقه يعني الصيحة التي صاحها جبريل وهم ينظرون اي يعاينونها لأنها كانت بالنهار والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وانتصاب السماء بفعل مضمر وإنا لموسعون فيه ثلاثة أقوات أحدها أن معناه قادرون فهو من الوسع وهو الطاقة ومنه على الموسع قدره أي القوي على الإنفاق والآخر جعلنا السماء واسعة أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة والثالث أوسعنا الأرزاق بمطر السماء فنعم الماهدون الماهد الموطئ للموضع ومن كل شيء خلقنا زوجين أي نوعين مختلفين كالليل والنهار والسواد والبياض والصحة والمرض وغير ذلك ففروا إلى الله أمر بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة وفي اللفظ تحذير وترهيب أتواصوا به توقيف وتعجيب أي هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضا أن يقول ذلك فتولى عنهم منسوخ بالسيف فما أنت بملوم أي قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قيل معناه خلقتهم لكي آمرهم بعبادتي وقيل ليتذللوا لي فإن جميع الإنس والجن متذلل ما أريد منهم الرزق أي ما أريدوا أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم وما أريد أي يطعمون أي لا أريد أن يطعموني لأني منزه عن الأكل وعن صفات البشر وأنا غني عن العالمين وقيل المعنى ما أريد أي يطعموا عبيدي فحذف المضاف تجوزا وقيل معناه ما أريد أن ينفعوني لأني غني عنهم وعبر عن النفع العام بالإطعام والأول أظهر المتين أي الشديد القوة فإن للذين ظلموا ذنوبا الذنوب النصيب ويريد به هنا نصيبا من العذاب وأصل الذنوب الدلو والمراد بالذين ظلموا كفار قريش وبأصحابهم من تقدم من الكفار فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون يحتمل أن يريد يوم القيامة أو يوم هلاكهم ببدر والأول أرجح لقوله في المعارج ذلك اليوم الذي كانوا يعدون يعني يوم القيامة سورة الطور والطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وقيل الطور كل جبل فكأنه أقسم بجنس الجبال وكتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ وقيل القرآن وقيل صحائف الأعمال في رق منشور الرق في اللغة الصحيفة وخصصت في العرف بما كان من جلد والمنشور خلاف المطوي والبيت المعمور هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا وبهذا عمران وهو حيال الكعبة وقيل البيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين والأول أظهر وهو قول عري وابن عباس والسقف المرفوع يعني السماء والبحر المسجور هو بحر الدنيا وقيل بحر في السماء تحت العرش والأول أظهر وأشهر ومعنى المسجور المملوء ماء وقيل الفارغ من الماء ويروى أن البحار يذهب ماءها يوم القيامة واللغة تقتضي الوجهين لأن اللفظة من الأضداد وقيل معناه الموقد نارا من قولك سجرت التنور واللغة أيضا تقتضي هذا وروي أن جهنم في البحر إن عذاب ربك واقع هذا جواب القسم ويعني عذاب الآخرة يوم تمور السماء مورا أي تجيء وتذهب وقيل تدور وقيل تتشقق والعامل في الظرف واقع ودافع أو محذوف الذين هم في خوض يلعبون الخوض التخبط في الأباطيل شبه بخوض الماء يوم يدعون أي يدفعون بتعنيف ويوم بدل من الظرف المتقدم أفسحر هذا توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن السحر أم أنتم لا تبصرون توبيخ أيضا لهم وتهكم بهم أي هل أنتم لا تبصرون هذا العذاب الذي حل بكم كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق أصبروا أو لا تصبروا ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنه وإنما المراد التسوية بين الصبر وعدمه في أن كل واحد من الحالين لا ينفعهم ولا يخفف عنهم شيئا من العذاب إنما تجزون ما كنتم تعملون هذا تعليل لما ذكر من عذابهم وليس تعليلا للصبر ولا لعدمه كما قال بعض الناس فاكهين يحتمل أن يكون معناه أصحاب فاكهة فيكون نحو لابن وتامر أو يكون من الفكاهة بمعنى السرور ووقاهم معطوف على قوله في جنات أو على آتاهم ربهم أو تكون الواو للحال كلوا واشربوا أي يقالوا لهم كلوا هنيئا صفة لمصدر محذوف تقديره كلوا أكلا هنيئا ويحتمل أن يكون وقع موقع فعل تقديره هنأكم الأكل والشرب بحور عين الحور جمع حوراء وهي الشديدة بياض بياض العين وسواد سوادها والعين جمع عيناء وهي الكبيرة العينين مع جمالها وإنما دخلت الباء في قوله بحور لأنه تضمن قوله زوجناهم معنا قرناهم قاله الزمخشري وقال إن الذين آمنوا معطوف على بحور عين أي قرناهم بحور للتلذذ بهن وبالذين آمنوا للأنس معهم والأظهر أن الكلام تم في قوله بحور عين ويكون والذين آمنوا مبتدا خبره الحقن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقن بهم ذريتهم معنى الآية ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه فذلك كرامة للأبناء بسبب الاباء قيل إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا صغارا وقيل على الإطلاق في الأبناء المؤمنين وبإيمان في موضع الحال من الذرية والمعنى أنه اتبعوا آباءهم في الإيمان وقال الزمخشري إن هذا المجرور يتعلق بألحقنا والمعنى عنده بسبب الإيمان الحقنا بهم ذريتهم والأول أظهر فإن قيل لما قال بإيمان بالتنكير فالجواب أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به اهلا لدرجة أبائهم ولكنهم لحقوا بهم كرامة للأباء فالمراد تقليل إيمان الزرية ولكنه رفع درجتهم فكيف إذا كان ايمانا عظيما وما ألتناهم من عملهم من شيء أي ما أنقصناهم من ثواب أعمالهم بل وفينا لهم أجورهم وقيل المعنى الحقنا ذريتهم بهم وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم بسبب ذلك بل فعلنا ذلك تفضلا زيادة إلى ثواب أعمالهم والضمير على القولين يعود على الذين آمنوا وقيل إنه يعود على الذرية كل مرئ بما كسب رهين، أي مرتهن فإما أن تنجيه حسناته وإما أن تهلكه سيئاته وأمددناهم بفاكهه الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة يتنازعون فيها كأسا أي تعاطونها اذ هم دلساء على الشراب لا لغو فيها ولا تأثيم اللغو الكلام الساقط والتاثيم الذنب فهي بخلاف خمر الدنيا غلمان لهم يعني خدامهم كأنهم لؤلؤ مكنون اللؤلؤ الجوهر والمكنون المصون وذلك لخسنه وقيل هو الذي لم يخرج من قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين أي كنا في الدنيا خائفين من الله والإشفاق شدة الخوف السموم أشد الحر وقيل هو من اسماء جهنم انا كنا من قبل ندعو يحتمل أن يكون بمعنى نعبده أو من الدعاء بمعنى الرغبة ومن قبل يعنون في الدنيا قبل لقاء الله إنه هو البر الرحيم البر الذي يبر عباده ويحسن إليهم وقرئ أنه بفتح الهمزة على أن يكون مفعولا من أجله أو يكون هذا اللفظ هو المدعو به وقرئ بكسرها على الاستئنام فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي ذكر الناس ثم نفى عنه ما نسبه إليه الكفار من الكهانة والجنون ومعنى بنعمة ربك بسبب إنعام الله عليك أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم في هذا الموضع وفيما بعده للاستفهام بمعنى الإنكار والتربص الانتظار وريب المنون حوادث الدهر وقيل الموت وكانت قريش قد قالت إنما هو شاعر ننتظر به ريب المنون فيهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء كزهير والنابغة قلت, قلت ربص أمر على وجه التهديد أم تأمرهم أحلامهم بهذا الأحلام العقول أي كيف تأمرهم عقولهم بهذا والإشارة إلى قولهم هو شاعر أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز اصلاتك تأمرك أم هم قوم طاغون أم هنا بمعنى بل ويحتمل أن تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام بمعنى الإنكار كما هي في هذه المواضع كلها أم يقولون تقوله اي اختلقه من تلقاء نفسه وضمير الفاعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضمير المفعول للقرآن فليأتوا بحديث مثله رد عليهم وإقامة حجة عليهم والأمر هنا للتعجيز أم خلقوا من غير شيء فيه ثلاثة أقوال أحدها أن معناه أم خلقوا من غير رب أنشأهم واستعبدهم فهم من أجل ذلك لا يعبدون الله الثاني أم خلقوا من غير أب ولا أم كالجمادات فهم لا يؤمرون ولا ينهون كحال الجمادات الثالث أم خلق من غير أن يحاسبوا ولا يجازوا بأعمالهم فهو على هذا كقوله أفحسرتم أنما خلقناكم عبثا أم هم الخالقون معناه أهم الخالقون لأنفسهم بحيث لا يعبدون الخالق أم هم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون أم عندهم خزائن ربك المعنى أعندهم عندهم خزائن الله بحيث يستغنون عن عبادته وقيل أعندهم خزائن الله بحيث يعفون من شاء ويمنعون من شاء ويخصون بالنبوة من شاء أم هم المسيطرون أي الأرباب الغالبون وقيل المسيطر المصلف القاهر أم لهم سلم يستمعون فيه يعني أم لهم سلم يفعدون به إلى السماء فيسمعون ما تقول الملائكة بحيث يعلمون صحة دعواهم ثم عجزهم بقوله فليأت مستمعهم بسلطان مبين أي بحجة واضحة على دعواهم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون معناه أتسألهم على الإسلام أجرة فيثقل عليهم غرمها فيشق عليهم اتباعك أم عندهم الغيب فهم يكتبون المعنى أعندهم علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لا نعذب وقيل المعنى فهم يكتبون للناس سننا وشرائعة من عبادة الأصنام وتسييل السوائب وشبه ذلك أم يريدون كيدا إشارة إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه فالذين كفروا هم المكيدون أي المغلوبون في الكيد والذين كفروا يعني من تقدم الكلام فيهم وهم كفار قريش فوضع الظاهر موضع المضمر ويحتمل أن يريد جميع الكفار أم لهم إله غير الله المعنى هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله ويمنعهم منه و حصر الله في هذه الآية جميع المعاني التي توجب التكبر والبعد من الدخول في الإسلام ونفاها عنهم ليبين أن تكبرهم من غير موجب وكفرهم من غير حجة وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم كانوا قد طلبوا أن ينزل عليهم كثفا من السماء فالمعنى أنهم لو رأوا الكسف ساقطا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليس بكسف وإنما هو سحاب مركوم أي كثيف بعضه فوق بعض فذرهم منسوخ بالسيف يومهم الذي فيه يصعقون يعني يوم القيامة والصعقة فيه هي النفخة الأولى وقيل غير ذلك والصحيح ما ذكرنا لقوله في المعارج عن يوم القيامة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون عذابا دون ذلك يعني قتلهم يوم بدر وقيل الجوع بالقحط وقيل عذاب القبر واصدر لحكم ربك أي على تكذيبهم لك وامهالنا لهم فانا نريك وسبح بحمد ربك حين تقوم فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه قول سبحان الله ومعنى حين تقوم من كل مجلس وقيل أراد حين تقوم وتقعد وفي كل حال وجعل القيام مثالا الثاني أنه الصلوات النوافل والثالث أنه الصلوات الفرائض فحين تقوم الظهر والعصر أي حين تقوم من نوم القائلة ومن الليل المغرب والعشاء وإدبار النجوم الصبح ومن قال هي النوافل جعل إدبار النجوم ركعتي الفجر سورة النجم والنجم إذا هوى فيه ثلاثة أقوال أحدها أنها الثريا لأنها غلب عليها التسمية بالنجم ومعنى هوى غرب وانكسر يوم القيامة الثاني أنه جنس النجوم ومعنى هوى كما ذكرنا أو انقضت ترجم الشياطين الثالث أنها من نجوم القرآن وهي الجملة التي تنزل وهوى على هذا معناه نزل ما ظل صاحبكم وما غوى هذا جواب القسم والخطاب لقريش وصاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم فنفى عنه الضلال والغي والفرق بينهما أن الضلال بغير قصد والغي بقصد وتكسب وما ينطق عن الهوى أي ليس يتكلم بهواه وشهوته إنما يتكلم بما يوحي الله إليه إن هو إلا وحي يوحى يعني القرآن علمه شديد القوى ضمير المفعول للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم والشديد القوى جبريل وقيل الله تعالى والأول أرجح لقوله ذي قوة عند ذي العرش والقوى جمع قوة ذو مرة أي ذو قوة وقيل ذو هيئة حسنة والأول هو الصحيح في اللغة فاستوى أي استوى جبريل في الجو إذ رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحراء وقيل معنى استوى ظهر في صورته على 600 جناح قد سد الأفق بخلاف ما كان يتمثل به من الصور إذا نزل بالوحي وكان ينزل في صورة دحية وهو بالأفق الأعلى الضمير لجبريل وقيل لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأول أصح ثم دنا فتدلى الضميران لجبريل أي دنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى في الهواء وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره فتدلى فدنا فكان قاب قوسين أو أدنى القاب مقدار المسافة أي كان جبريل من سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام في القرب بمقدار قوسين عربيتين ومعناه من طرف العود إلى الطرف الآخر وليس من الوتر إلى العود وقيل ليس القوس التي يرمى بها وإنما هي زراع تقاس بها المقادير ذكره التعلبي وقال إنه من لغة أهل السجاز وتقدير الكلام فكان مقدار مسافة جبريل من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مثل قاب قوسين ثم حذفت هذه المضافات ومعنى أو أدنى أو أقرب وأو هنا مثل قوله أو يزيدون وأشبه التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر المتقدمة لجبريل هو الصحيح وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح وقيل إنها لله تعالى وهذا القول يرد عليه الحديث والعقل إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير ذلك فأوحى إلى عبده ما أوحى في هذه الضمائر ثلاثة أقوال الأول أن المعنى أوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحى الثاني أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى وعاد الضمير على الله في القولين لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكره فهو كقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر الثالث أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى وفي قوله ما أوحى إبهام مراد يقتضي التفخيم والتعظيم ما كذب الفؤاد ما رأى اي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بعينه بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق والذي رآه هو جبريل يعني حين رآه بمقدار ملء الأفق وقيل رأى ملكوت السماوات والأرض والأول أرجح قوله ولقد رآه نزلة أخرى وقيل الذي رآه هو الله تعالى وقد أنكرت ذلك عائشة وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أن أراه أفتمارونه على ما يرى هذا خطاب لقريش والمعنى أتجادلونه على ما يرى وكانت قريش قد كذبت لما قال إنه رأى ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى أي لقد رأى محمد جبريل عليهم الصلاة والسلام مرة أخرى وهو ليلة الإسراء وقيل ضمير المفعول لله تعالى وأنكرت ذلك عائشة وقالت من زعم أن محمدا رأى ربه ليلة الإسراء فقد أعظم الفرية على الله تعالى عند سدرة المنتهى هي شجرة في السماء السابعة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمرتها كالقلال وورقها كآذان الفيلة وسميت سدرة المنتهى لأن إليها ينتهي علم كل عالم ولا يعلم ما وراءها إلا الله تعالى وقيل سميت بذلك لأن ما نزل من أمر الله يلتقي عندها فلا يتجاوزها ملائكة العلو إلى أسفل ولا يتجاوزها ملائكة السفل إلى أعلى عندها جنة المأوى يعني أن الجنة التي وعدها الله عباده هي عند صدرة المنتهى وقيل هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء والأول أظهر وأشهر إذ يغشى السدرة ما يغشى فيه, فيه إبهام لقصد التعظيم قال ابن مسعود غشيها فراش من ذهب وقيل كثرة الملائكة وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغشيها ألوان لا أدري ما هي وهذا اولى أن تفسر به الآية ما زاغ البصر وما طغى أي ما تجاوز ما رأى إلى غيره لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني ما رأى ليلة الاسراء من السماوات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك ويحتمل أن تكون الكبرى مفعولا أو نعتا لآيات ربه والمعنى يختلف على ذلك أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هذه أوثان كانت تعبد من دون الله فخاطب الله من كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ لهم وقال ابن عطية الرؤية هنا رؤية العين لأن الأوثان المذكورة أجرام مرئية فأما اللات فصلم كان بالطائف وقيل كان بالكعبة وأما, وأما العزة فكانت صخرة بالطائف وقيل شجرة فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل فضربها بالسيف حتى قتلها وقيل كانت بيتا تعظمه العرب وأصل لفظ العزة مؤنثة الأعز وأما مناه فصحرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة وكانت أعظم هذه الاوثان قال ابن عصية ولذلك قال تعالى الثالثة الأخرى فأكدها بهاتين الصفتين وقال الزمخشري الأخرى ذم وتحقير أي المتأخرة الوضيعة القدر ومنه وقالت أخراهم لاولاهم ألكم الذكر وله الأنثى كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأوثان بنات الله فأنكر الله عليهم ذلك أي كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكور وتجعلون لله البنات التي هي عندكم حقيرة بغيضه وقد ذكر هذا المعنى في النحل وغيرها ويحتمل أن يكون انكر عليهم جعل هذه الأوسان شركاء لله تعالى مع أنهن إناث والإناث حقيرة بغيظة عندهم تلك إذا قسمة ضيزة أي هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة يعني جعلهم الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى ووزن ضيزة فعل بضم الفاء ولكنها كسرت لأجل الياء التي بعدها إن هي إلا أسماء سميتموها الضمير للأوسان وقد ذكر هذا المعنى في الأعراف في قوله أتجادلونني في أسماء إن يتبعون إلا الظن يعني أنهم يقولون اقوالا بغير حجة كقولهم إن الملائكة بنات الله وقولهم إن الأصنام تشفع لنا وغير ذلك أم للإنسان ما تمنى أم هنا للإنكار والإنسان هنا جنس بني آدم أي ليس لأحد ما يتمنى بل الأمر بيد الله وقيل إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار من شفاعة الأصنام وقيل إلى قول العاص بن وائل لأتين مالا وولدا وقيل هو تمني بعضهم أن يكون نبيا والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه من ملك في السماوات الآية رد على الكفار في قولهم إن الأوثان تشفع لهم كأنه يقول الملائكة الكرام لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن الله فكيف أوثانكم؟ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى معناه أن الملائكة لا يشفعون لشخص إلا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه يسمون الملائكة تسمية الأنثى يعني قولهم إن الملائكة بنات الله ثم رد عليهم بقوله وما لهم به من علم ذلك مبلغهم من العلم أي إلى ذلك انتهى علمهم لأنهم علموا ما ينفع في الدنيا ولم يعلم ما ينفع في الآخرة ليجزي اللام متعلقة بمعنى ما قبلها والتقدير أن الله ملك أمر السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا وقيل يتعلق بضل واهتدى كبائر الإسم ذكرنا الكبائر في النساء إلا اللمم فيه أربعة أقوال الأول أنها صغائر الذنوب فالاستثناء على هذا منقطع الثاني أنه الإلمام بالذنوب على وجه الفلتة والسقطة دون دوام عليها الثالث, الثالث أنه ما ألم به في الجاهلية من الشرك والمعاصي الرابع أنه الهم بالذنوب وحديث النفس به دون أن يفعل أجن جمع جنين فلا تزكوا أنفسهم أي لا تنسبوا أنفسكم إلى الصلاح والخير قال ابن عطية ويحتمل أن يكون نهى عن أن يزكي بعض الناس بعضا وهذا بعيد لأنه, تج... لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها أفرأيت الذي تولى الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وقيل نزلت في العاص بن وائل وأكدى أي قطع العطاء وأمسك وإبراهيم الذي وفى قيل وفى طاعة الله في ذبح ولده وقيل وفي تبليغ الرسالة وقيل وفي شرائع الإسلام وقيل وفي الكلمات التي بتلاه الله بهم وقيل وفي هذه العشر الآيات أن لا تجر وازرة وزر أخرى ذكر فيما تقدم وهذه الجملة تفسير لما في صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام وأن ليس للإنسان إلا ما سعى السعي هنا بمعنى العمل وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره وهي حجة لمالك في قوله لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه الصيام واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعطق يجوز أن يفعلها الإنسان إنسان عن غيره ويصل نفعها إلى من فعلت عنه واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله الحقنا لهم ذريتهم والصحيح أنها محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ وفي تأويلها ثلاثة أقوال الأول أنها إخبار عما كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتنا الثاني أن للإنسان ما عمل بحق وله ما عمل له غيره بهبة العامل له، فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها. الثالث أنها في الذنوب وقد اتفق أنه لا يحتمل أحد ذنب أحد ويدل على هذا قوله بعدها ألا تزر وازرة وزر أخرى وكأنه يقول لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ولا يؤاخذ إلا بذنب نفسه وأن سعيه سوف يرى قيل معناه يراه الخلق يوم القيامة والأظهر أنه صاحبه لقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وأن إلى ربك المنتهى فيه قولان أحدهما أن معناه إلى الله المصير في الآخرة والآخر أن معناها أن العلوم تنتهي إلى الله ثم يقف العلماء عند ذلك وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فكرة الرب. وأنه هو أضحك وأبكى قيل معناه أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار وهذا تخصيص لا دليل عليه وقيل أبك السماء بالمطر وأضحك الأرض بالنبات وهذا مجاز وقيل خلق في بني آدم الضحك والبكاء والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن لأن الضحك دليل على السرور والفرح كما أن البكاء دليل على الحزن فالمعنى أن الله تعالى أحزن من شاء من عباده وأسر من شاء وأمات وأحيا يعني الحياة المعروفة والموت المعروف وقيل احيا بالإيمان وأمات بالكفر والأول أرجح لأنه حقيقة من نطفة يعني المني إذا تمنى من قولك أمن الرجل إذا خرج منه المني النشأة الأخرى يعني الإعادة للحشر وأقنى يعني أكسب عباده المال وهو من قنية المال وهو كسبه والدخار وقيل معنى أقنى أفقر وهذا لا تقتضيه اللغة وقيل معناه أرضى وقيل قنع عبده الشعر نجم في السماء وتسمى كلب الجبار وهما شعريان وهما الغميصاء والعبور وخصها بالذكر دون سائر النجوم لأن بعض العرب كان يعبدها عادا الأولى وصفها بالأولى لأنها كانت في قديم الزمان فهي الأولى بالإضافة إلى الأمم المتأخرة وقيل إنما سميت أولى لأن سمى عادا أخرى متأخرة وهذا لا يصح. وقرأ نافع عاد اللولى بإضغام تنوين عاد في لام الأولى بحلف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام وضعف المزني والمبرد هذه القراءة وهمز قالون الأولى دون ورش وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين عاد وإسكان لام الأولى وثمود فما أبقى أي ما أبقى منهم أحدا وقيل ما أبقى عليهم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا هي مدينة قوم لوط ومعنى أهوى طرحها من علو إلى أسفل وفي قوله ما غشا تعظيم للأمر فبأي آلاء ربك تتمارى هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق معناه بأي نعم ربك تشك هذا نذير من النذر الأولى يعني القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى من النذر الأولى من نوعها وصفتها آذفة الآذفة أي قربة القيامة كاشفة يحتمل لفظه ثلاثة أوجه أن يكون مصدرا كالعافية أي ليس لها كشف وأن يكون بمعنى كاشف والتأول المبالغة كعلامة وأن يكون صفة لمحذوف تقديره نفس كاشفة أو جماعة كاشفة ويحتمل معناه وجهين أحدهما أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها من يزيلها إذا وقعت والآخر أن يكون بمعنى الاطلاع أي ليس لها من يعلم وقتها إلا الله أفمن هذا الحديث تعجبون الإشارة إلى القرآن وتعجبهم منه إنكاروا وأنتم سامدون أي لاعبون لاهون وقيل غافلون مفرطون فاسجدوا لله وعبدوا هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره وقد قال ابن مسعود قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجد وسجد كل من كان معه سورة القمر اقتربت الساعة أي قربت القيامة ومعنى قربها أنها بقي لها من الزمان قليل بالنسبة إلى ما مضى ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى وانشق القمر هذا إخبار بما جرى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أن قريشا سأله آية فأراهم انشقاق القمر فقال صلى الله عليه وآله وسلم اشهدوا وقال, وقال ابن مسعود انشق القمر فرأيته فرقتين فرقة وراء الجبل وأخرى دونه وقيل معنى انشق القمر أي أن ينشق يوم القيامة وهذا قول باطل ترده الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمر وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك وعلى تفسير الآية بذلك إلا من لا يعتبر قوله وإن يروا آية يعرضوا سحر مستمر هذه الضمائر لقريش والآية المشار إليها انشقاق القمر وعند ذلك قالت قريش سحر محمد للقمر ومعنى مستمر دائم وقيل معناه ذاهب يزور عن قريب وقيل شديد وهو على هذا المعنى من المرة وهي القوة وكل أمر مستقر أي كل شيء لا بد له من غاية فالحق يحق والباطل يبطل ولما ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجة الانباء هنا يراد بها ما ورد في القرآن من القصص والبراهين والمواعظ. ومزدجر اسم مصدر بمعنى الازدجار أو اسم موضع بمعنى أنه مظنة, مظنة أن يزدجر به حكمة بالغة بدل من ما فيه أو خبر بتداء مضمر فما تغني النذر يحتمل أن تكون ما نافية أو استفامية لمعنى الاستبعاد والإنكار فتولى عنهم أي أعرض عنهم لعلم كأن الإنذار لا ينفعهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر العامل في يوم مضمر تقديره أذكر أو قوله يخرجون بعد ذلك وليس العامل فيه تولى عنهم لفساد المعنى فقد تم الكلام في قوله تولى عنهم فيوقف عليه وقيل المعنى تولى عنهم أي يوم يدعو الداعي والأول أظهر وأشهر والداعي جبريل أو إسرافيل إذ ينفخ في الصور والشيء النكر الشديد الفضيع وأصله من الإنكار أي هو منكور لأنه لم يرى قط مثله والمراد به يوم القيامة خشعا أبصارهم كناية عن الزلة وانتصب خشعا على الحال من الضمير في يخرجون يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر شبههم بالجراد في خروجهم من الأرض فكأنه استدلال على البعث كالاستدلال بخروج النبات وقيل إنما شبههم بالجراد في كثرتهم وأن بعضهم يموج في بعض مهطئين أي مسرعين وقيل ناظرين إلى الداعي، فكذبوا عبدنا يعني نوحا عليه السلام ووصفه هنا بالعبودية تشريفا له واختصاصا والدجر أي زجروه بالشكم والتخويف وقالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أي قد غلبني الكفار فانتصر لي أو انتصر لنفسك وقالت المتصوفة معناه قد غلبتني نفسي حين دعوت على قومي فانتصر مني وهذا بعيد ضعيف ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر عبارة عن كثرة المصار فكأنه يخرج من أبواب وقيل فتحت في السماء أبواب يومئذ حقيقة والمنهمر الكثير فالتقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر أي قد قضي في الأزل ويحتمل أن يكون المعنى أنه قدر بمقدار معلوم ورؤي في ذلك أنه على فوق الأرض أربعين ذراعا. وحملناه على ذات ألواح وجسر يعني السفينة والجسر هي المسامير واحدها دسار وقيل هي مقادم السفينة وقيل أضلاعها والأول أشهر تجري بأعيننا عبارة عن حد الله ورعيه لها جزاء لمن كان كفر أي جزاء لنوح وقيل جزاءً, جزاء لله تعالى والأول أظهر وانتصب جزاء على أنه مفعول من أجله والعامل فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال أي جعلنا ذلك كله جزاء لنوح ويحتمل أن يكون قوله كفر من الكفر بالدين والتقدير لمن كفر به فحذف الضمير أو يكون من الكفر بالنعمة لأن نوحا عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه فلا يحتاج على هذا إلى الضمير المحذوف ولقد تركناها آية الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة وروي في هذا المعنى أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة فهل من مدكر تحضيض على الادكار فيه ملاطفة جميلة من الله لعباده ووزن مدكر مفتعل وأصله مدتكر ثم أبدل من التاء دالا وأدغن فيها الدال فكيف كان عذاب ونذر توقيف فيه تهديد لقريش والنذر جمع نذير ولقد يسرنا القرآن للذكر أي يسرناه للحفظ وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بارغا بخلاف غيره من الكتب وقد روى أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن وقيل معنى الآية سهلناه للفهم والاتعاذ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة وإنما كرر هذه الآية البليغة وقوله فذوقوا عذاب ونذر لينبه السامع عند كل قصة فيعتبر بها إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة فختم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله فكيف كان عذاب ونذر ومن البلاطفة في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدتر ريحا صرصرا أي مصوتة فهو من الصرير بمعنى الصوت وقيل معناه باردة فهو من الصر يوم نحس مستمر روي أنه كان يوم أربعاء حتى رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء نحس وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر تنزع الناس أي تقلعهم من مواضعهم كأنهم أعجاز نخل منقعر أعجاز النخل هي أصولها والمنقعر المنقطع فشبه الله عادا لما هلكوا بذلك لأنهم طوال عظام الأجساد كالنخل وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقي أجسادا بلا رؤوس فشبههم بأعجاز النخل لأنها دون أغصان وقيل كانوا حفر حفرا يمتنعون بها من الريح فهلكوا فيها فشبههم بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها أبشرا هو صالح عليه السلام وانتصب بفعل مضمر والمعنى أنهم أنكروا أن يتبعوا بشرا وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة ثم زادوا إلى أن أنكروا أن يتبع واحدا وهم جماعة كثيرون وسعر أي عناد وقيل معناه هم وغم وأصله من السعير بمعنى النار وكأنه احتراق النفس بالهم ألقي الذكر عليه من بيننا أنكروا أن يخصه الله بالنبوة دونهم وذلك جهل منهم فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء أشر بطر متكبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم أي لهم يوم وللناقه يوم من غير أن يتعدوا على الناقة فالضمير في نبئهم يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبا للعقلاء وقيل إن الضمير لثمود والمعنى لا يتعدى بعضهم على بعض كل شرب محتضر أي مشهود فنادوا صاحبهم يعني عاقر الناقة واسمه قدار وهو أحيمر ثمود وأشقاها فتعاطى أي جترأ على أمر عظيم وهو عقر الناقة وقيل تعاطى السيف. صيحة واحدة صاحبها جبريل صيحة ثمات منها فكانوا كهشيم المحتضر الهشيم هو ما تكسر وتفتت من الشجر وغيرها والمحتضر الذي يعمل الحضيرة وهي حائط من الأغصان أو القصب ونحو ذلك أو يكون تحريقا للمواشي أو السكنة فشبه الله ثمود لما هلكوا بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرها وقيل المحتضر المحترق حاصبا ذكر في العنكبوت فتماروا بالنذر تشككوا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم الضيف هنا هم الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط ليهلكوا قومه وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا منهم الفاحشة فطمس الله على أعينهم فاستوت مع وجوههم وقيل إن الطمسة عبارة عن عدم رؤيتهم لهم وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحد أكفاركم خير من أولئكم؟ هذا خطاب لقريش على وجه التهديد والهمزة للإنكار ومعناه هل الكفار منكم؟ خير عند الله من الكفار المتقدمين المذكورين بحيث أهلكناهم لما كذبوا الرسول وتنجون أنتم وقد كذبتم رسولكم بل الذي أهلكهم يهلككم أم لكم براءة في الزبر معناه أم لكم في كتاب الله براءة من العذاب أم يقولون نحن جميع منتصر أي نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال سيهزم الجمع ويولون الدبر هذا وعد من الله برسوله بأنه سيهزم جمع قريش وقد ظهر ذلك يوم بدر وفتح مكة إن المجرمين في ضلال وسعر المراد بالمجرمين هنا الكفار وضلالهم في الدنيا والسعر لهم في الآخرة وهو الاحتراق وقيل أراد بالمجرمين القدرية لقوله في الرد عليهم إنا كل شيء خلقناه بقدر والأول أظهر يُسحبون في النار أي يجرون فيها إن كل شيء خلقناه بقدر المعنى أن الله خلق كل شيء بقدر أي بقضاء معلوم سابق في الأزل ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته وصفته وغير ذلك والأول أرجح وفيه حجة لأهل السنة على القدرية وانتصب كل شيء بفعل مضمر يفسره خلقناه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله والواحدة يراد بها الكلمة وهي قوله كن ولقد أهلكنا أشيعكم يعني أشيعكم من الكفار وكل شيء فعلوه في الزبر أي كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال مستطر أي مكتوب وهو من السطر تقول سفرت واستطرت بمعنى واحد والمراد الصغير والكبير من أعمالهم وقيل جميع الأشياء ونهر يعني أنهار الماء والخمر واللبن والعسل واكتفى باسم الجنس في مقعد صدق أي في مكان مرضي سورة الرحمن عز وجل الرحمن علم القرآن هذا تعديد نعمة على من علمه الله القرآن وقيل معنى علم القرآن جعله علامة وآية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأول أظهر وارتفع الرحمن بالابتداء والأفعال التي بعده أخبار متوارية ويدل على ذلك مجيئها بدون حرف عطف خلق الإنسان قيل جنس الناس وقيل يعني آدم وقيل يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا دليل على التخصيص والأول أرجح علمه البيان يعني النطق والكلام الشمس والقمر بحسبان أي يجريان في الفلك بحسبان معلوم وترتيب مقدر وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير والنجم والشجر يسجدان النجم عند ابن عباس النبات الذي لا ساق له كالبقول والشجر النبات الذي له ساق وقيل النجم جنس نجوم السماء والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى وقيل سجود الشمس غروبها وسجود الشجر ظله ووضع الميزان يعني الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره وكرر ذكره اهتماما به وقيل أراد العدل ولا تخسر الميزان أي لا تنقصوا إذا وزنتم للأنام أي للناس وقيل الإنس والجن وقيل الحيوان كله الأكمام يحتمل أن يكون جمع كم بالضم وهو ما يغطي ويلف النخلة من الليف وبه شبه كم القميص أو يكون جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمره العصف ورق الزرع وقيل التين والريحان قيل هو الريحان المعروف وقيل كل مشموم طيب الريح من النبات وقيل هو الرزق فبأي, فباي آلاء ربكما تكذبان الآلاء هي النعم واحدها إلى على وزن معة وقيل ألا على وزن قضى وقيل ألا على وزن أمد أو على وزن حصر والخطاب للثقلين الإنس والجن بدليل قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان روي أن هذه الآية لما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت أصحابه فقال جواب الجن خير من سكوتكم إني لما قرأتها على الجن قالوا لا نكذب بشيء من آلاء ربنا وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة وقيل إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله فليس بتأكيد لأن التأكيد لا يزيد على ثلاث مرات خلق الإنسان من صلصال كالفخار الإنسان هو آدم والصلصال الطين اليابس فإذا طبخ فهو فخار وخلق الجان من مارج من نار الجان الجن يعني إبليس والد الجن والمارج اللهيب المضطرب من النار رب المشرقين ورب المغربين يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر وقيل مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما مرج البحرين يلتقيان ذكر في الفرقان أي تقي ماء هذا وماء هذا وذلك إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب هو المطر وأما على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيون، العيون فالتقاءهما بانصباب الأنهار في البحر وأما على قول من قال إن البحرين بحر فارس وبحر الروم أو بحر القلزم واليمن فضعيف لقوله في الفرقان هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وكل واحد من هذه أجاج والمراد بالبحرين في هذه السورة ما أراد في الفرقان بينهما برزق أي حاجز يعني جرم الأرض أو حاجز من قدرة الله لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاق وقيل لا يبغيان على الناس بالفيض يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ كبار الجوهر والمرجان الصغار وقيل بالعكس وقيل إن المرجان أحجار حمر قال ابن عطية وهذا هو الصواب وأما قوله منهما ولا يخرج إلا من أحدهما فقد تكلمنا عليه في فاطر وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام يعني السفن وسماها منشآت لأن الناس ينشئونها وقرئ بكسر الشين بمعنى أنها تنشئ السيرة أو تنشئ الموجة والأعلام الجبال شبه السفن بها كل من عليها فان الضمير في عليها للأرض يدل على ذلك سياق الكلام وإن لم يتقدم لها ذكر ويعني بمن عليها بني آدم وغيرهم من الحيوان ولكنه غلب العقلاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه هنا عبارة عن الذات وذو الجلال صفة للذات لأن من أسمائه تعالى الجليل ومعناه يقرب من معنى العظيم وأما وصفه بالإكرام فيحتمل أن يكون بمعنى أنه يكرم عباده كما قال ولقد كرمنا بني آدم أو بمعنى أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسبيحه وعبادته يسأله من في السماوات والأرض المعنى أن كل من في السماوات والأرض يسأل حاجته من الله فمنهم من يسأله بلسان المقال وهم المؤمنون ومنهم من يسأله بلسان الحال لاستقار الجميع إليه كل يوم هو في شأن المعنى أنه تعالى يتصرف في ملكوته تصرفا يظهر في كل يوم من العطاء والمنع والإماتة والإحياء وغير ذلك وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها فقيل له وما ذلك الشأن قال من شأنه أن يغفر ذنبه ويفرج كربه ويرفع قوما ويضع آخرين وسئل بعضهم كيف قال كل يوم هو في شأن والقلم قد جف بما هو كائن إلى يوم القيامة فقال هو في شأن يبديه لا في شأن يبتديه سنفرغ لكم أيها الثقلان معناه الوعيد كقولك لمن تهدده سأفرغ لعقوبتك وليس المراد التفرغ من شغل ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنيا وإنه حينئذ ينقضي شأنها فلا يبقى إلا شأن الآخرة فعبر عن ذلك بالتفرغ قال جعفر بن محمد سمى الإنس والجنة ثقلين كأنهما ثقل الذنوب إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا هذا كلام يقال للجن والإنس يوم القيامة أي إن قدرتم على الهروب والخروج من أقطار السماوات والأرض ففعلوا وروي أنهم يفرون يومئذ لما يرون من أهوال القيامة فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فيرجعون وقيل بل خوطبوا بذلك في الدنيا والمعنى إن استطعتم الخروج عن قهر الله وقضائه عليكم فافعلوا وقوله فانفذوا أمر يراد به التعجيز لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة يرسل عليكم أشواض من نار ونحاس الشواض لهيب النار والنحاس الدخان وقيل هو الصفر يذاب ويصب على رؤوسهم وقرئ شواظ بضم الشين وكسرها وهما لغتان وقرأ نحاس بالرفع عطف على شواظ وبالخفض عطف على نار فإذا شقت السماء جواب إذا قوله فيومئذ وقال ابن عطية جوابها محدوف فكانت وردة كالذهان معنى وردة حمراء كالوردة وقيل هو من الغرس الورد وقال قتادة السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء والدهان جمع دهن كالزيت وشبه شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شدة الهول وقيل يشبه لمعانها بلمعان الدهن وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون بسيماهم ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم وأما السؤال الثابت في قوله فوربك لنسالنهم أجمعين وغيره فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ فلا تعارض بين المنفي والمثبت وقيل إن ذلك باختلاف المواطن والأول أحسن يعرف المجرمون بسيماهم يعني بعلامتهم وقيل سواد الوجوه وغير ذلك والمجرمون هنا الكفار بدليل قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فيومئذ يؤخذ بالنواصي والأقدام قيل معناه يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم بقدمه وقيل بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه، فيطوى ويطرح في النار يطوفون بينها وبين حميم الآن الحميم الماء الساخن والآن الشديد الحرارة وقيل الحاضر من قولك آن الشيء إذا حضر والأول أظهر ولمن خاف مقام ربه جنتان مقام ربه القيام بين يديه للحساب ومنه يوم يقوم الناس لرب العالمين وقيل قيام الله لأعماله ومنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقيل معناه لمن خاف ربه وأقحم المقام كقولك خفت جانب فلان واختلف هل الجنتان لكل خائف على انفراده أو للصنف الخائف وذلك مبني على قوله لمن خاص مقام ربي هل يراد به واحد أو جماعة وقال الزمخشري إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين فكأنه قال جنة للإنس وجنة للجن ذوات أفنان سنى ذات هنا على الأصل لأن أصله ذوات قاله ابن عطية والأفنان جمع فنن وهو الغصن أو جمع فن وهو الصنف من الفواكه وغيرها من كل فاكهة زوجان أي نوعان وجن الجنتين دان الجنى هو ما يجتنا من الثمار ودان قريب وروي أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال من قيام أو قعود أو اتجاع لأنها تتدل له إذا أرادها وفي قوله لجن الجنتين ضرب من ضروب التجنيس قاصرات الطرف ذكر في الصافات لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان المعنى أنهن أبكار ولم يطمثهن معناه لم يفتضهن وقيل طمث الجماع سواء كان لبكر أو غيرها ونفى أن يطمثهن إنس أو جان مبالغة وقفة للعموم فكأنه قال لم يطمثهن شيء وقيل أراد لم يطمث نساء الإنس إنس ولم يطمث نساء الجن جن وهذا القول بأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيها بما يتلذذ البشر كأنهن الياقوت والمرجان شبه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة والجمال وقد ذكرنا المرجان في أول السورة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه بالجنة ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين ويقوي هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصفتين هنا لأهل المقام الأعلى وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك فالجنتان المذكورتان أولا للسابقين والجنتان المذكورتان ثانيا بعد ذلك لأصحاب اليمين حسب ما ورد في الواقع. وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما فقال هنا، فقال هنا عينان تجريان، وقال في الآخرتين عينان نضختان، والجري أشد من النضخ، وقال هنالك من كل فاكهة زوجان، وقال هنا فاكهة ونخل ورمان، وكذلك صفة الحور هنا أبلغ من صفتها هنالك، وكذلك صفة البصق. ويفسر ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وكل ما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما مدهامتان أي تضربان إلى السواد من شدة الخضرة عينان نضاختان أي تفوران بالماء والنضخ بالخاء المعجم أشد من النضخ بالحاء المهمله فاكهة ونخل ورمان خف النخل والرمان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة تشريفا لهما وبيانا لفضلهما على سائر الفواكه وهذا هو التجريد خيرات حسان خيرات جمع خيرة وقال الزمخشري وغيره أصله خيرات بالتشديد ثم خفف كميت وقرئ بالتشديد قالت أم سلمة يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى خيرات حسان قال خيرات الأخلاق حسان الهجوه حور مقصورات في الخيام الحور جمع حوراء والمقصورات المحجوبات لأن النساء يمتدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج والخيام هي البيوت التي من الخشب والحشيش ونحو ذلك وخيام الجنة من اللؤلؤ متكئين على رفرة خضر الرفرف البسط وقيل الوسائد وقيل رياض الجنة وعبقري حسان العبقري الطنافس وقيل الزربي وقيل الدباج الغليظ وهو منسوب إلى عبقري وتزعم العرب أنه بلد الجن فإذا أعجبتها شيء نسبته إليه تبارك اسم ربك ذكر تبارك في الفرقان وغيرها ولسم هنا يراد به المسمى على الأظهر وقرأ الجمهور ذي الجلال بالياء صفة لربك وقرأ ابن عامر بالواو صفة للاسم وقد ذكر معنى ذي الجلال والإكرام سورة واقعة روى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا ولما حضرت ابن مسعود الوفاء قيل له ما تركت لبناتك قال تركت لهن سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة يعني إذا قامت القيامة فالواقعة اسم من أسماء القيامة تدل على هولها كالطامة والصاخة وقيل الواقعة الصيحة وهي النفخة في الصور وقيل الواقعة صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة وهذا بعيد ليس لوقعتها كاذبة يحتمل ثلاثة أوجه الأول أن تكون الكاذبة مصدرا كالعافية والمعنى ليس لها كذب ولا رد. الثاني أن تكون كاذبة صفة محذوف كأنه قال ليس لها حالة كاذبة أي هي صادقة الوقوع ولا بد وهذا المعنى قريب من الأول الثالث أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة أي أي تكذيب في إنكار البعث لأن كل نفس تؤمن حينئذ خافضة رافعة تقديره هي خافضة رافعة فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان المعنى والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقواما إلى النار وترفع أقواما إلى الجنة وقيل ذلك عبارة عن هولها لأن السماء تشق والأرض تتزلزل وتمر والجبال تنسف فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها إذا رجت الأرض رجة أي زلزلت وحركت تحريكا شديدا وإذا هنا بدل من إذا وقعت ويحتمل أن يكون العامل خافضة الرافعة وبست الجبال بسا اي فتتت وقيل سيرت هباء منبسا الهباء ما يتطاير في الهواء من الاجزاء الدقيقة ولا تكاد ترى الا في الشمس اذا دخلت على كوة قاله ابن عباس وقال علي بن ابي طالب هو ما تطاير من حوافر الدواب من التراب وقيل ما تطاير من شرر النار فإذا طفي لم يوجد شيئا والمنبث المتفرق وكنت